Book 2 Kolmekymmentä kaksi Isnani wa thalasun Ravintolassa neljä Fil matam arbaa Fi al matam arbaa Yhden kerran ranskalaiset ketsupilla واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. يا <تصفيق> كاكسيا نستا الله. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. يا كولمي نستا برادفوردسيا وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. ميت أبيها النكسياتي لون. ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ أونجتيلا بابويا. عندكم فاصوليا؟ أ عندكم فاصوليا؟ أونجتيلا كوكاكاليا. عندكم قرنبيط؟ أ عندكم قرنبيط؟ بيرن ماي سيستا. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. كوركستا. الخيار. أحب أكل الخيار. Ohibu aklatamatem. Ahib Akul Atamatem. Sueatteka mielela ne puryo. Atuhib Aidon Akla alkurath. At a hibbaidon akl el Kurat. Sua tekteka mielela ne hapankalia. Atuhib Aidan, Akla Muhalal Malfuf. At a hib Aidan أكل مخلل ملفوف. سوت كاميلا لانالينسيا. أتحب أيضا اكل العدس. أتحب أيضا أكل العدس. سوت كموسميلا لاسيبوركنايتا. أتحب أيضا أكل الجزر. أتحب أيضا أكل الجزر. Syötkö myös mieleesi parsakalia? Etuheibu Aydan, ekle el broccoli? Etaheibu Aydan, ekle el broccoli? Syötkö myös paprikaa? Etuheibu Aydan, ekle el filfil el helu? Heb Aydan, ekle el filfil el pidä sipulista. لا أحب البصل. لا أحب البصل. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.